تبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأن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 تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٌ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ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 بالنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عليهم حاصبا إِلَّا آلَ لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر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 إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر